بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وأصحابه قال الله الله مالك نافع الله الخطاب الله عماله الصلاة فمن حافظها وحافظ عليها حافظ دينه ومن ضيعها على وعلى آله مولى إلى لما وحدثني ومن فهو سواها محمد أجمعين نعم رحمه عمر عمر أهم أمركم فمن عبيد عن عن عبد عنه عند أضيعه إيحى أشرف أن رضي بن بن بن إن دينه كتب ثم كتب أ ن صلوا الظهر إ ذ ا كان الفيء ذراع الى إ أ ن يكون ظ ل أ ح د ك م مثله والعصر والعصر والشمس م ر ت ف ع ة بيضاء ن ق ي ة قدر ما يسير الراكب فرسخين أ و ث ل ا ث ة قبل غروب الشمس والمغرب إ ذ ا غربت الشمس والعشاء إ ذ ا غاب ا ل ش ف ق إ ل ى ثلث الليل فمن نام فلنامت عينه فمن نام فلنامت عينه فمن نام فلنامت عينه والصبح والنجوم ب ا د ي ة م ش ت ب ك ة كنا في المجلس الماضي شارنا في الكلام على هذا الحديث وبلغنا إ ل ى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الظهر إ ذ ا كان إ ذ ا بلغ ا ل ف ئ ء ذراعا وقلنا إ ن ا ل ف ئ ة هو يعني هذا الذراع قلنا هو ربع ا ل ق ا م ة ربع قامه كل شيء ذراعه وقلنا إ ن المصلي نوعان منفرد و ج م ا ع ة و المنفرد قلت لكم إ ن أول الوقت اول ل ق ت أ و وقت الظهر هو ا ل أ ف ض ل له بلا خلاف لما رواه أ ح م د في مسنده عن أ م ف ر و ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فقال ا ل ص ل ا ة ل أ و ل وقتها فالأسف المصلي المنفرد لا يستحب له أ ن ينتظر حتى ي ف ي أ ل ف ي ء ذراعا إ ن م ا يصلي ه أ و ل و ق ت فهو أ ف ض ل له و أ م ا ا ل ج م ا ع ة فقد استحب عمر رضي الله عنه أ ن ي ن ت ظ ر و حتى ي ف ي أ ل ف ي ء ذراعا ليتسنى للناس الاجتماع فيعني ل أ ن الناس فيهم خفيف ا ل ح ر ك ة وفيهم ثقيل ا ل ح ر ك ة ف إ ل ى أ ن يجتمع الجميع يكون قد مضى هذا الوقت الذي يكون الفيء فيه قد بلغ ذراعا فحينئذ يصلون إ ل ى أ ن يكون ظل أ ح د ك م مثله إ ل ى ان يكون ظل أ ح د ك م مثله وهذا يعني اولى من التقدير بيعني بي الى ان يكون ظل أ ح د ك م مثله يعني إ ذ ا بلغ الظل قدر ا ل ق ا م ة كلها إ ذ ا بلغ القدر قدر ذلك الظل قدر ا ل ق ا م ة فهذا آ خ ر وقت الظهر و أ و ل وقت العصر وهو المعبر عنه ببلوغ ظل كل شيء مثله نعم ببلوغ كل شيء مثله نعم والعصر والشمس م ر ت ف ع ة بيضاء ن ق ي ة و ا لم ش س والشمس مرتفعة العصر والشمس مرتفعة العصر ب يشب ض ا ء نقية ي لم يشوب لونها ص ف ر ة وفي بعض ا ل أ ح ا د ي ث إ ل ى أ ن يكون ظل أ ح د ك م مثليه والتقدير وربط ا ل ت ق د ي الحكم ببياض لون الشمس خير و أ س ه ل على المكلفين من ربطه بمثل ب ل وقد الظل مثلين لأن ذلك قد لا ي ت أ ت ى لكثير من الناس ولا يسول عليهم بخلاف بيض الشمس فهذا ي ت أ ت ى للجميع قدما القديم قال عند أميال بعضهم أميال الراكب أو ثلاثة الفرسخ في التعبير هو ثلاثة、أميال. هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة يسير فرسخين في أكثر عليه أهل لكن هذا شيء لا يعرف عند اللغويين أو أربعة هو هو يعرف بعض شيء المعاصرين بما يقرب من خمس كيلومترات ونصف فالفرسخاني فرسخيني ما الراكب قدرى يسير أ وقوله ثلاثة يعني د أحد ر يسير الراكب عشر ما ي ل ك مترا ستة عشر عشر أو سبعة ك ي و كيلو ونصف و و مترا بخمس مترات قدرنا الفرسخة إذا ق ل قدر ما يسير الراكب فرسخين ي أ و ثلاثه يعني تردد أ ن ظ انظار ر الشراح ما في أو هذه ت ع ي المعاني خيرا للتفصيل وتقريب زكين تعين معاني معانيها ه هذه الله والإبهام بها لها وهذا هذه ا والجمع إضراب إلا وإلا إضان السبب أو أو أو حروف ومثل كذلك من ن ترى كثرة اختلاف للشك سبب الشراح في معناها في هذا المقام فقال بعضهم قدر ما يسير الراكب السريع فرساخين أو الراكب فراسخ ما البطيء ثلاثة أو وقال بعضهم قدر ما يسير الراكب في الشتاء فرسخين وفي الصيف ث ل ا ث ة فراسخ ل أ ن يوم الصيف أ ط و ل من يوم الشتاء ولا أ ظ ه ر في المعنى أ ن ه التقدير والحرز كما الكيس كيلوين الراكب مثلا ما نعم قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس القائل هذا ثلاثة التقريب والحرز ثلاثة إذا يقول يسع يعني يسير فرسخين قدر قبل أو أو أو غروب فهذه غربت وظاهر هذا الكلام والمغرب إ ذ ا غربت الشمس أ ن ه رضي الله عنه قدر للمغرب وقتا ضيقا والمذهب فيه قولان القول قول ب أ ن وقت المغرب هو الوقت الذي يسع أ د ا ء ه ا وشروطها هذا وقت المغرب و هو ضيق جدا من الغروب ب مغرب فضيقي بقدر شرط أ و مغيب الشفق ي هذا هو القول الثاني أ ن وقت المغرب ممتد إ ل ى مغيب الشفق و س ي أ ت ي ما يدل عليه إ ن شاء الله في الموضوع ا ل ش ا إذا ء نعم والعشاء إ ذ ا غاب الشفق الشفق هو ا ل ح م ر ة التي تكون في ا ل أ ف ق بعد غياب قرص الشمس إ ذ ا غاب قرص الشمس و... ف... ومكثت بقيت تلك ا ل ح م ر ة في ا ل أ ف ق هذه الحمره هي ا ل ش ف ق يعني هو ضوء شعاع الشمس الباقي وهذا قول أكثر أي اكثر ل ل الشفق الحمرة الباقية بعد قياب القرص قلت غ أن أ قياب هذا قول هو بعد أي اي ل ل قاله خ ر بن أحمد ا لغه ف ر الفراء ا الزجاج د دريد ي وهو قول الزجاج وقول الفراء وقول ابن ي ر م وذهب ابن ا ل أ ث ي ر قال ابن ا ل أ ث ي ر إ ن الشفق يطلق على ا ل ح م ر ة ويطلق أ ي ض ا على البياض الذي يبقى بعد ا ل ح م ر ة ل أ ن أ ن ت م تلاحظون إ ذ ا غربت الشمس عقبها ح م ر ة ف إ ذ ا ذهبت ا ل ح م ر ة مكث ب ع د البياض فقال ابن ا ل أ ث ي ر إ ن الشفق يطلق على البياض لا ولكن أ ك ث ر الفقهاء ما هي ث م ر ة خلاف هذا ل ما ذ ا ما ث م ر ة هذا الخلاف ثمرته في تعيين وقت العشاء والعشاء إ ذ ا غاب ا ل ش ف ق إ ذ ا قلنا إ ن الشفقه هو ا ل ح م ر ة فوقت العشاء يكون قبل لو قلنا إ ن الشفقه و البياض لكن أ ك ث ر الفقهاء يرون أ ن الشفق الذي نيط به الحكم هو ا ل ح م ر ة وليس البياض إ ل ا أ ب ا ح ن ي ف ت رحمه الله ولكن ا ل أ ح ن ا ف قالوا إ ن ه قد رجع عن قوله ذلك إ ل ى قول اكثر ل أ نعم فمن نام فلا نامت عينه فمن نام قبل يصلي العشاء أن فلا نامت عينه ولم يقل فلا نامت عيناه و إ ن م ا أ ف ر د ل إ ر ا د ة الجنس يعني فلا نام جنس ا ل أ ع ي ن لا منه ولا من غيره ودعا عليه هذه قوله رضي الله رضي عنه فلا نامت عينه هذا دعا عليه بما, يعني بما يمنع ع ن ي ب ا ي م النوم عنه ك أ ن عمر رضي الله عنه دعا على من تعجل النوم قبل أ و ا ن ه أ ن يسلط الله عليه ما يمنعه النوم في أ و اوانه ن ه ذ ل م نام فنا ن لم ت ع ي وقد روى الشيخان ي عن أ ب ي ب ر ز ة ا ل أ س ل م ي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إ ل ا أ ن بعض الفقهاء يعني رخصوا في النوم قبل العشاء الذي يصلي التراويح يعني تنشيطا له و إ ع د ا د ا له على ص ل ا ة التراويح、نعم. والصبح والنجوم ب ا د ي ة مشتبكه ب ا د ي ة ظ ا ه ر ة و م ش ت ب ك ة هذا يعني تعبير عن ظهور النجوم و ك ث ر ة بيانها واختلاط بعضها ببعض كني عنه ب ا ل ا ش في الواقع النجوم لا تشتبك إ ن م ا جعل رضي الله عنه ظهورها وكثرتها واختلاط بعضها ببعض ك أ ن ذلك جعله اشتباكا والنجوم تشتبك في الليل هناك يظهر يعني هناك يتجلى ويبدو ظهورها لكن المقصود هنا التغليس ب ص ل ا ة الفجر و أ ن تصلى في ه أ و ل و ق ت والنجوم ما زالت ظ ا ه ر ة ك أ ن ه ا م ش ت ب ك ة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمه أ ب ي سهيل عن أ ب ي ه أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إ ل ى أ ب ي موسى رضي الله عنه أ ن صلي الظهر إ ذ ا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء ن ق ي ة قبل أ ن يدخلها ص ف ر ة والمغرب إ ذ ا غربت الشمس و أ خ ر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم ب ا د ي ة م ش ت ب ك ة و ق ر أ فيها بصورتين طويلتين من المفصل قال ثقات قرائهم الله عن مالك عن الضمير للإمام مالك أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك واسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر أحد أهل المدينة سهيل سهيل رحمه وحدثني أحد وأحد عمه عمه عم فيه هو أهل يعود أبو عن عن أبي أبي وكان يكتب المصاحف وربما يستفتاه عمر بن عبد العزيز بين ا ل م ر ة و ا ل أ خ ر ى ولم أ ظ ه ر له ب س ن ة و ف ا ة لكن أ د ر ك دوله ب ن العباس ومات في عهد أ و ل خلفائهم أ ب ي العباس السفاح وقد قدر الذهبي رحمه الله أ ن يكون مكث إ ل ى قريب من ثلاثين ومئه عن أ ب ي ه أ أبي ب ي سهيل وهو مالك بن أ ب ي عامر ا ل أ ص ب ح ي وهو جد ا ل إ م ا م مالك ومالك هذا يعني مالك بن ابي عامر ا ل أ ص ب ح ي هو أ ح د ثقات التابعين من المحدثين ومن القراء كان يكتب المصاحف أ ي ض ا و ق ر أ ا ل ق ر آ ن على في زمن عثمان وكان من اصحاب عمر ومن أصحاب عثمان. وقد روى أ ب و نعيم في م عن ر ف ة الصحابة ع م الامام ك عن ل إ مالك أ ن جده مالكا هذا كان في النفر الذين ذهبوا ليلا بعد مقتل عثمان فحملوا جثته رضي الله عنه ودفنوها نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن بن بن عمر الأشعري عبد الله بن قيس بن سليب بن حضار الأشعري موسى موسى المشهور المقرئ أبي أبو رضي حضار الخطاب كتب سليب الله الله الصحابي الفقيه إلى قيس مشهور رضي الله عنه باسمه عبد الله بن قيس وبكنيته أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ س ل م قديما ورجع إ ل ى قومه ثم قدم على النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك بعد غ ز و ة خيبر فلقيت سفينته س ف ي ن ة جعفر بن أ ب ي طالب ق ا د م ة من ا ل ح ب ش ة فالتقوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عقب غزوة خيبر و سلم و ذلك عقب غ ز و ة خيبر وذلك وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن فولاه على زبيد وعلى عدن واستعمله أ ي ض ا عمر بن الخطاب على ا ل ب ص ر ة وولاه عثمان على ا ل ك و ف ة وكان حسن الصوت فقد قال ر أ له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ر و ه الشيخان يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير أبا مزمارا داود موسى من لقد آل وكان عمر رضي الله عنه إ ذ ا لقيه يقول له يا أ ب ا موسى شوقنا إ ل ى ربنا فيجلس عنده و ي ق ر أ عنده ا ل ق ر آ ن وبه تفقه أ ه ل ا ل ب ص ر ة فقد قال ح س ن البصري ما دخل أ ح د خير لاهل ا ل ب ص ر ة من أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي وقد د ع ا له النبي صلى الله عليه وسلم ب م غ ف ر ة فقد راى الشيخان عنه رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه و أ د خ ل ه يوم ا ل ق ي ا م ة مدخلا كريما وروى الحاكم في المستدرك عن عياض ا ل أ ش ج ع ي قال لما نزل قول الله تعالى فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قومك يا ابا موسى و أ و م ا النبي صلى الله عليه وسلم بيده إ ل ى أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي ولما يعني تقدم به العمر كان شديد الاجتهاد في ا ل ع ب ا د ة حتى أ ن الناس ربما يعني لاموه على ذلك و أ م ر و ه ب أ ن يرفق بنفسه فكان يقولهم يجيبهم ق و ل لهم ي إ ن الخيل إ ذ ا أ ر س ل ت فبلغت ر أ س مجراها أ خ ر ج ت جميع ما عندها و إ ن الذي بقي في أ ج ل ي اقل من ذلك ومات رحمه اختلف ل ل ه في س ن ة وفاته على أ ق و ا ل ك ث ي ر ة م م ت د ة بين سنتي اثنتين واربعين واثنتين وخمسين و أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رحمه الله ورضي عنه اسمه مرتبط بحدث من ا ل أ ح د ا ث العظمى في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي هذا الحدث هو م س أ ل ة التحكيم المشهورة وهذه المسألة وهذه موضع وجد فيه المستشرقون مرتعا فرتعوا فيه ما شاءوا وقالوا ما شاءوا وابطلوا ما شاءوا وتلقف ذلك عنهم بعض العرب من المسلمين ومن غير المسلمين وروجوا ل ل ا ب ا ط ي ن و ل ل أ ك ا ذ ي ب ونسبوا إ ل ى أ ب ي موسى و إ ل ى عمرو بن العاص و إ ل ى علي بن أ ب ي طالب و إ ل ى ابن عباس أ م و ر ا لم تخلق ولم تكوني كالغول وال والعنقاء وهذه ا ل أ م و ر التي تقول العرب أ ش ي اسماء ء أ ولم تخلق ولم تكوني مثل ذلك هذا الذي روجه أ و ل ئ ك عن هؤلاء ا ل ص ف و ة لا بد أ ن أ ذ ك ر لكم شيئا عن هذا اعلموا أ و ل ا أ ن بعد م و ق ع ة صفين وهذه ا ل م و ق ع ة التي جمعت جيش العراق تحت ر ا ي ة علي بن أ ب ي طالب ومن معه من ا ل ص ح ا ب ة وجيش أ ه ل الشام ومعه تحت ر ا ي ة م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان و ع م ر بن العاص وغيرهما من ا ل ص ح ا ب ة اجتمعوا في صفين فكانت م و ق ع ة يؤسف لها فلما كثر القتلى و ر أ ى جند الشام ك ث ر ة قتل المسلمين رفعوا المصاحف على رؤوس ا ل أ س ن ه ونادوا بالتحاكم إ ل ى تلك المصاحف فوافقهم على ذلك أ ه ل العراق وكانت ق ض ي ة التحكيم هنا ت ب د أ س ل س ل ة ا ل أ ب ا ط ي ن و ا ل أ ك ا ذ ي ب التي مدار جميعها على أ ب ي مخنف وعلى الواقدي وعلى أ ض ر ا ب ه م ممن لا يقبل حديثهم في شيء ماذا قيل ا ل ر و ا ي ة ا ل م ش ه و ر ة ا ل م ك ذ و ب ة التي مع ا ل أ س ف هي ا ل م ش ه و ر ة في الكتب ويقال أ ك ث ر الناس ع ر ف و ويجهلون ن ه ا م ب ه ان م اهل ل يقال ح ق ق ي ة إن أ العراق طلبوا من علي بن أ ب ي طالب أ ن يكون النائب عنهم الممثل لهم في التحكيم ابو موسى الاشعري فقال ابن عباس فيما يزعمون قال يا علي بن أ ب ي طالب علام تحكم أ ب ا موسى في أ م ر ن ا وليس بصاحب ذلك وقد علمت ر أ ي ه فينا فوالله ما نصرنا و إ ن ه ليرجو ما نحن فيه ثم تدخله في معاقد أ م و ر ن ا وليس بصاحب ذلك وصوروا ابا موسى ا ل أ ش ع ر ي ب أ ن ه رجل مغفل ضعيف ا ل ر أ ي وصوروا عمرو بن العاص ب أ ن ه رجل ماكر مخادع ليتم لهم حبك ا ل أ ك ذ و ب ة ثم لما يعني اجتمع أ بومس ا ل أ ش ع ر ي وعمرو بن العاص قرروا بان أ ن هذه ل ر مشهورة قرر و ا ي ة ب أ يخلع أ بومس ا ل أ ش ع ر ي علي بن أ ب ي طالب من ا ل أ م ر و أ ن ي خ ل ع ع م ر بن العاص معاويه بن أ ب ي سفيان من ا ل أ م ر و أ ن يكلا ا ل أ م ر إ ل ى المسلمين ينظرون فيه نظرهم ويزعمون أ ن ابن عباس حذر أ ب ا موسى من مكر عمرو بن العاص فقدم ه ينتبه ذ ا كان مغفلا فلم ينتبه ولم يتفطن لما ا يعني يتفطن ي فلم ولم س إليه ف ق عمرو بن العاص أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي يتكلم فقال أ ب و موسى إ ن ن ي أ خ ل ع صاحبي من ا ل أ م ر كما أ خ ل ع سيفي هذا من عاتقي وينظر المسلمون ل أ م ر ه م وخلع سيفه من عاتقه ثم جاء عمرو بن العاص ليتكلم ويقول الذي اتفق عليه فقال عمرو بن العاص إ ن هذا خلع صاحبه كما سمعتم و أ ن ا أ ث ب ت صاحبي في ا ل أ م ر كما أ ث ب ت س ي ف هذا في عاتقي وتقلد سيفه فحينئذ يزعمون أ ن عمرو ابا موسى ا ل أ ش ع ر ي التفت إ ل ى عمرو بن العاص وقال له إ ن م ا مثلك كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث وقال ع م ر العاص أ ب ي موسى إ ن م ا مثلك كمثل الحمار يحمل أ س ف ا ر ا وتفرق الناس هذه ا ل ق ص ة م ش ه و ر ة على النحو الذي ذكرت لكم وما فيها كذب صراح لم يقع, شيء هذا الذي وقع لم يقع على هذا النحو الذي ذكر إ ط ل ا ق ا ولا يتصور بذلك الجيل الكريم أ ن يصدر منه هذا أ و ل ئ ك الذين طلقوا الدنيا وتوابعها ل أ ج ل ك ل م ة الله بعد أ ن كبرت أ س ن ا ن ه م وقربت اجالهم يتكالبون على الدنيا هذه ا ل ق ص ة ب ا ط ل ة من جانبين ب ا ط ل ة من جانب ا ل أ ث ر من جانب نقلها و ب ا ط ل ة من جانب النظر فيها و إ م ع ا ء ا ع ق ل فيها و أ ن ا أ ب ي ن لكم ذلك أ م ا بطلانها من ج ه ة ا ل أ ث ر فاعلموا أ ن هذه القصه قبل أ ن أ ب ي ن لكم المالك قد يقول لي قائل كيف تزعم يا هذا أ ن هذه ق ص ة ب ا ط ل ة وقد رواها الطبري إ م ا م المفسرين وشيخ المؤرخين وراها ابن سعد وراها ابن أثير و اثير و ا ابن ابن أبو جوزي أقول الطبري وابن, أثير وابن جوزي وابن سعد وهؤلاء لم يشترطوا أ ن يرووا ما صح لم يشترطوا هذا حتى يكون هذا دليلاً يشترطوا يكون حتى هذا هذا إ ن م ا روو ا كلما وصلهم ب أ س ا ن د ه م وقد قال ا ل ع ل ا م ة الحنفي محمد زاهد الكوثر رحمه الله ق ا ع د ة ص ا ل ح ة لمثل هذا قال قيمه ة ما ي ي ر و الطبري ي ق ما ة قيمة سنده م قيمة يرويه الطبري ق ي م ة سنده إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف هل مروي الطبري ذا ق ي م ة فانظر إ ل ى ذلك السند الذي به أ ب ر ز إ ل ي ك الطبري ما أ ب ر ز ف إ ذ ا كان ذلك السند فيه المجاهيل والكذابين فلا ق ي م ة لما روى و إ ذ ا كان فيه الصادق عن مثله فنعم هذه الروايات كلها مدارها عند م ا ذكرت لكم وعند غيرهم على س ت ة أ ش خ ا ص محمد بن عمر الواقدي و أ ب و بكر بن أ ب ي س ب ر ة وابن أ ب ي ف ر و ة و أ ب و مخنف لوط بن يحيى و أ ب و جناب الكلبي يحيى بن أ ب ي ح ي ة ومحمد بن السائب الكلبي هؤلاء ا ل س ت ة عليهم مدار هذه الروايات فماذا قيل في هؤلاء أ م ا أ و ل هؤلاء ا ل س ت ة وهو محمد بن عمر الواقدي فقد قال فيه أ ح م د بن ح ن ب الكذاب وقد قال فيه البخاري متروك الحديث و أ م ا أ ب و بكر بن أ ب ي س ب ر ة فقد قال فيه أ ح م د وابن عدي يضع ا الحديث يكذبه يخلقه يصنعه واما أ م ابن قال ا أبي أبو فيه فروة فقد ح ت ل ر ابو ي و أ مخنف لوط بن أ ب ي يحيى فقد قال فيه ابن حجر أ خ ب ا ر ي تالف لا يوثق به وقال في ه ابن عدي ش ي ع ي م ح ت ر ق ه ذ ه ا ل ك ل م ة كانت م ح ت ر ق تدل على أ ن ه غالي ن في ا ل تشييع و أ م ا أ ب و جنبي ا الكلبي يحب ي ى ن أ ب ي ح ي ة فقد قال في ه أ ح م د ص ا ح ب من ا ك ر و أ م ا م ح م د ب ن ا ل سائب الكلبي فقد قال في ذهابي صاحبو ص ا ح ب من ا ك ر ليس ب ث ق ة فهؤلاء هم العمد فيما يروى عن هذه القصص فكيف يقبل شيء ر واما ه هؤلاء و أ من ج ه ة النظر فهي أ ي ض ا ب ا ط ل ة لماذا ل أ ن ه م صوروا أ ب ا موسى رجلا مغفلا ضعيف ا ل ر أ ي كيف يكون هذا وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه واليا كما ذكرت لكم على بعض اليمن ثم بعد ذلك عينه عمر استعمله على ا ل ب ص ر ة ثم بعد ذلك عينه عثمان على ا ل ك و ف ة فكيف يكون ضعيف ا ل ر أ ي مغفلا يعني ويولى ا ل م ر ة و ا ل م ر ة هب أ ن ه ولي م ر ة و ا ح د ة فبان ضعف ر أ ي ه وسوء تدبيره فكيف يعاد توليته و ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة كيف ذلك هذا لا يكون ومما يدل على ذلك و أ ن ه لم يكن كما يوصف أ ن عمر رضي الله عنه أ ن ت م تعرفون من عمر حياطته للمسلمين ورفق ورفقه بهم وعنايته بشؤونهم اختص عمر رضي الله عنه أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي بكتابه المشهور في القضاء لم يرسله إ ل ى أ ح د إ ل ا إ ل ى أ ب ي موسى فلو كان مغفلا لماذا يبعث به إ ل ي ه وهذا الكتاب شرحه ابن القيم في مجلدين كبيرين ط ب و ع ي ن معروفين يقول له فيه أ م ا بعد فاذا إ ن ل ق أدلي كان فإنه ي تكلم ابو نفاذ له ن الناس في ج ه ك و موسى ج ل س ك ق ض ا لا ئ ك حتى ي ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك من ولا ل إ آخر الاشعري ك ت ب ا ل م ه و أبو ر فإذا كان ا أ موسى ل ش كما وصف من ا ل غ ف ل ة وضعف ا ل ا ل ر أ ي فلماذا يختصه عمر وما أ د ر ا ك ما عمر لما ذ اختصه ا بهذا الكتاب المشهور في القضاء وهل يولى القضاء الضعفاء وغير ذوي ا ل ر أ ي ونحن نقول في فقه ا ل م ا ل ك ي ة أ ه ل القضاء عدل ف إ ن لم يوجد م ج د ه د فامثل المقلد ي فكيف يولى ضعيف ا ل ر أ ي ثم قالوا وما زلنا الحكاية النظر نبتل من جهة النظر قالوا إ ن عمرو بن العاص الذي سموه ماكرا وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ س ل م الناس وامن عمرو بن العاص وقال فيه في الحديث ا ل آ خ ر ابنا ل ع ا ص يعني عمرو أ خ و ه ابنا ل ع ا ص مؤمنان وهم يقولون ماكر مخادع طيب هذا الذي زعمتموه ماكرا م خ ا د ع قال أ ن ا أ ث ب ت صاحبي في ا ل أ م ر كما أ ث ب ت سيف هذا في, ع... في عاتقي السؤال في أ ي شيء يثبت ع م ر صاحبه هذه ف ر ي ة كبرى والعجب ليس من افترائها إ ن م ا العجب من انطلائها في أ ي شيء يثبت ع م ر صاحبه انا أ ث ب ت صاحبي كما أ ث ب ت سيف هذا فاش في أ ي شيء تثبته الذي يتصور أ ن ه يثبته في ا ل خ ل ا ف ة وهم صوروا لنا أ ن عمرا أ ن معاويه وعليا ك ا ن رجلان ك ا ن رجلين يقتتلان على ا ل خ ل ا ف ة أ ن ا أ س أ ل هل معاوية كان خ ل ي ف ة في ذلك الوقت لا هو كان أ م ي ر ا على الشام و ل ل ل ه ا إ ر ة أ ب ولم بكر وأبقاه ع ي ه ا ع ر وأبقاه ع ل ي ه ا ع ث م ا وكان ن كذلك ف ي وقت هذه انه ل ف ت ولم يدعي أ ن خ ل ي ف ة ولم يدعي أ ح د له أ ن ه خليفه ففي أ ي شيء سيثبته أ ن ا أ ث ب ت صاحبي في أ ي شيء لم يدع ي ل نفسه ش ي ء أن يثبت فيه بل لم يكن م ع ا و ي ة رضي الله عنه خ ل ي ف ة إ ل ا بعد مقتل علي بن أ ب ي طالب وبعد أ ن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه ج م ي ع تنازل له وتم الصلح بين الطائفتين وتحققت ن ب و ء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن لما قال وقد كان صغيرا يحثو ويسقط قال إ ن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إذن حينئذ كان م ع ا و ي ة خ ل ي ف ة و إ ل ا فقبل ذلك لم يكن خ ل ي ف ة ولم يكن شيء يثبت فيه فما الذي وقع الذي وقع مما روي لنا ب ا ل أ س ا ن د ا ل ن ظ ي ف ة أ ن أ ه ل الشام لما ر أ و ا ك ث ر ة القتلى كما ذكرت لكم ورفعت الصحف المصاحف ووافق العراقيون على الاحتكام الى المصحف نظر أ ه ل العراق ف ر أ و ا أ ن أ ح س ن من يصلح لهم في تمثيلهم في التحكيم ر أ و ا أ ن أ ص ل ح أ ص ل ح واحد لهم و أ ب ا موسى الاشعري لماذا ل أ ن أ ب ا موسى كان رافضا للقتال ابتداء انتم تعلمون أ ن ا ل ص ح ا ب ة منهم من كان مع علي رضي الله عنه وتلك هي ا ل ف ئ ة ا ل م ص ي ب ة ومنهم من كان على مع م ع ا و ي ة تلك ف ئ ة م ت أ و ل ة م ع ذ و ر ة ومنهم من اعتزل الفتنه وهؤلاء منهم عبد الله بن عمر ومنهم س ع د ب ن أ ب ي وقاص ومنهم محمد بن م س ل م ة ومنهم أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي لما قامت الفتنه و ق ا ا م ل ج ي ش ا ن يعني ت أ ه ب الجيشان للاجتماع جاء دعاه علي رضي الله عنه إ ل ى ا ل ك و ف ة وكان أبو موسى ابو عليها علي ليستنفروا الناس للانضمام إلى جيش جاءوا ن فكان أبي أ طالب ب موسى حينئذ يقوم في اميرا ل الناس ن ا خطيبا س يحذر ن الانضمام ا إلى ل ط ئ ف ت ن و ي ذ ك ه م بقول رسول ل ل صلى الله ه عليها وسلم في ل القاعد فيها خير من القائم ف فيها ت ن من ة خير ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ف ت ن ة كسروا قسيكم وقطعوا أ و ت ا ر ك م والزموا أ ج و ا ف البيوت وكونوا فيها كالخير من ابني ادم وكان يقوم فيهم خطيبا يقول لهم إ ن هذه ا ل ف ت ن ة ف ت ن ة ب ا ق ر ة كداء البطن يصير الحليم فيها ك أ ن م ا ولد أ م س فلما ب يخطب ي ن م ا ا هو ن ا ا س في ل س ج ج د ء الأشتر كثرت ر القتلاء إمارتنا فاعتزلهم فلا لنا حاجة فيك ي بعيدا ة ف ن ل راى أرأى اهل العراق ان ابا موسى كان ناصحا للمسلمين لما, أرادوا لما ارادهم الا يدخلوا في ا ل ف ت ن ة أ ص ل ا فطالبوا أ ن يكون هو النائب عنهم وجيء به من خ ر ي ت ه واجتمع ح و مع امر بن العاص واتفق على أ ن يفسد الحكم في, هذه المسألة في هذا ه ل ل م س أ ة في ه ذ الخلاف ا إ ل ى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ٍ وتفرقوا على ذلك وكان ما كان من خروج الخوارج على علي بعد ذلك وقتله رضي الله عنه ولم يتم يعني تنفيذ ذلك الصلح الذي كان وهذا الذي قلت لكم يذكره لنا التاريخ ب ا ل أ س ا ن ي د ا ل ص ح ي ح ة إ ل ى تلك ا ل ف ت ر ة واعلموا أ ن المتكلم في هذا ا ل ش أ ن ينبغي أ ن يتكلم عنه بعلم وبدين بعلم بهذه ا ل ط ر ي ق ة التي ذكرت لكم أن ل ا ينسب إ ل ى قوم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا أ ي ن ا يحب أ ن ينسب إ ل ي ه من البواقع ومن المصائب ما هو منه براء لا أ ح د ولو كان من السفله ولو كان من الطغام ولو كان من السوق فثبت أ ن ن ي قلت ثم انسب إ ل ي ه وثبت أ ن ن ي فعلت ثم انسب إ ل ي ه ينبغي أ ن يستعمل المؤرخ أ و المتكنل في علم الاجتماع الذي يريد أ ن يثير أ ح د ا ث تلك ا ل أ ز م ن ه يجب عليه أ ن يعرضها على ذلك المنهج الذي ابتكره المسلمون وحسدوا, وحسدوا عليه هذا ا ل م ن هو ج منهج تثبيت ا ل أ ق الكلام إلى قائلها ل هذا ا هو الكلام فيها بعلم أ م ا الكلام فيها بدين فينبغي أ ن يعلم أ ن ا ل ص ح ا ب ة قوم رضي الله عنهم وفرغ من أ م ر ه م ا ل ص ح ا ب ة قوم رضي الله عنهم فلا سبيل إ ل ى ثلبهم ولا إ ل ى تنقيصهم ولذلك كان العلماء يعني مما يربون عليه الناس تعظيم قدر ا ل ص ح ا ب ة حتى ترون من, من بقايا ذلك في المغرب أ ن أن العاميه لا يذكر الفرد من أ ف ر ا د ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا بقول سيدنا سيدنا أ ب و بكر سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا كذا سيدنا كذا لماذا سيدنا؟ لما استقر في قلوبهم من تعظيم جنس الصحابه ة ل ع و ذو ا م ل ت ر ب ي ة العلماء لهم على ذلك قال ربنا و ا ل سبحانه ا ق و الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ن من المهاجرين اتبعوهم ب إ س رضي ا ل ل عنهم ورضوا عنه وأعد ورضوا لقد ه تحتها الأنهار خالدين فيها م العظيم جنات تجري خالدين أبدا الفوز ذلك و ا ربنا سبحانه ل ل ق رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم و أ ث ا ب ه م فتحا قريبا وقال ربنا سبحانه ويلفقراء المهاجرين الذين أ و خ ر ج و ا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضل ا من الله وردوان وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوء دار واليمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجتا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يقشح نفسهم فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا وقال ل الذين إ خ و ا ا ن ن س ب و ن ب ا إ ي في للذين م آمنوا ا ولا قلوبنا غلا ن تجعل رسول ب ن إنك ا وقال رؤوف رحيم ر الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ا ل ي د ع ه الشيخان لا تسبوا اصحابي فلو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل, مثل احد ذهبا ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفه وهذا أ د خ ل العلماء هذه ا ل م س أ ل ة في ما ينبغي على المسلم اعتقاده م س أ ل ة من التاريخ لكن حيث كانت م ر ت ب ط ة بذلك الجيل الكريم الذين هم أ بابنا إ ل ى الشرع ف إ ن ه لم يصلنا الا منهم ق ر آ ن كان أ و س ن ة أ د خ ل و ا في كتبهم التي يصنفونها للطلبه و ل ل ع و ا م و ا ل ن ا س أ د خ ل و ا فيها هذه ا ل م س أ ل ة من أ و ل أ و ل ئ ك ا بن أ ب ي زيد القيرواني المالكي يقول في مقدمته في ا ل ر س ا ل ة في باب ما ينبغي اعتقاده و ا ل إ م س ا ك عما شجر بينهم فإنه والا يذكروا الا بخير فإنهم أحق الناس يلتمس لهم وقد نظم بأن أحسن ا ل م ذلك ا ه ب وقد ذم ذ الشيخ عبد الله بن ا ل شيخ م ح م الله المالكي بقوله و أ ف ض ل القرون قرن المصطفى من آ م ن و ا فمن قفى فمن قفى و أ ف ض ل ا ل أ أ م ة ت ب ا ع ا ل ن ب ي أصحاب ا ل خ ل ف ا ء الراشدون م ن أ ب ي بكر ي ل ي ه ع م ر ثم ث م يليه ع ا ب ط المالكي ل في ج و ز ذكر شخص مقتني إ ل ا بذكر حسني ويجب ا ل إ م س ا ك عما شجرا بينهم فهم أ ح ق أ ن يرى أ ح س ن مخرج لهم وان يظن أ ح س ن مذهب بهم فهو الحسن وقال الشيخ المرابط المالكي في أحمد بن منظومته التي أ ل ف ه ا في الاعتقاد قال وما قد جرى بين ا ل ص ح ا ب ة كله يكون عن ا ل ت أ و ي ل لا عن تعمدي قد اجتهدوا فيه ف أ ج ر ا ن ي للذي أ ص ا ب ومن أ خ ط ا له ا ل أ ج ر أ ف ر د ي ولا تعنيهم إ ل ا بخير ف إ ن ه م إ ل ي ه م ت ن ا ه ا كل فضل وسؤدد فقد رضي الرحمن عنهم وعنه قد رضوا فالرضا عنهم على كل مقتد ي وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المالكي رحمه الله في نظمه للجامع المنسوب إ ل ى الشيخ خليل قال موفقا ً معتقدا ً لفضل ي قرن محمد إ م ا م الرسل ي عليه أ ن م ى صلوات ربه ممن ر آ ه وانتمى لحزبه ثم ا ل أ و ل ى يلونهم ثم ا ل أ و ل ى يلونهم موقرا ً مبجلا ً أ ص ح ا ب ه مقدما ً ل ل أ ر ب ع ة مفضلا ً من كان في الغار معه ثم بترتيب التولي الخياره فسائر ا ل ع ش ر ة ا ل م ب ش ر ة ف أ ه ل بدر ولهم يلتمسوا حسن المخارج بدون ظن سوء لكن يظنوا احسن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحبي الا ب ل ح س ن وفي ا ل ر د ة مر حكم الذي كفر أ و سب النفر وهؤلاء جميعا الذين ذكرتوا وقال الشيخ المقاري المغربي المالكي ا ل أ ش ع ا ر ي في منظومته التي نظمها في العقائد و ي تربو على خمس م ا ئ ة بيت سماها إ ض ا ء ة ا ل د ج ن ة في عقائد أ ه ل ا ل س ن ة يقول في الكلام عن هذه ا ل ح ي ث ي ة والصحب كلهم عدول خ ي ا ر ة ومن يرد ي وجه اهتدابهم يراه ى فإن من أ ح ط بالخبي ب علما ا ح م صحبة ا ل ن ب ي احاط ل ذ ي أ بالخبي علما, حابهم صحبة النبي الذي أحاط بالخبي علماً الله تعالى حاباهم صحبة النبي فهم صحبة ن ج وهؤلاء م من بهم في السرى اقتدى ب م أنجم الليل اهتدى ولا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا الغلط والتمسن أحسن المخارج لهم معارجي في فالاجتهاد الليل أحسن اهتدى ولا اختلط واحذر إذا الغلط ه تخذ خذت ذو و الذين ذكرت لكم جميعا مالكيه وهذا القول لم ينفردوا به ف إ ن باقي العلماء أ ي ض ا يقولون مثلما قالوا هذا السفاري الحنبلي يقول في عقيدته في هذه ا ل م س أ ل ة وليس في ا ل أ م ة ك ا ل ص ح ا ب ة في الفضل والمعروف و ا ل إ ص ا ب ة ف إ ن ه م قد شاهدوا المختار وعاينوا ا ل أ س ر ا ر و ا ل أ ن و ا ر وجاهدوا, وجاهدوا دين الأدي... الاعداء ه د و ج ا ل أ حتى بانا دين الهدى وقد سمى ا ل أ د ي ا ن وقد أ ت ى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي ا ل غ ل ي ل وفي ا ل أ ح ا د ي ث وفي ا ل آ ث ا ر وفي كلام القوم و ا ل أ ش ع ا ر ما قد ربا من ان يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري ف إ ن ه عن اجتهاد قد س د ر فاسلم أ ذ ل الله من لهم هجر وقال الطحاوي الحنفي في ع ق د ت ه ونحب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرا أ من أحد من منهم ونبغض من يبغضهم ونبغض و ل نتبرأ من أ ح د منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إ ل ا بخير ف أ ن ت م ترون أ ن هذه ا ل م س أ ل ة أ د خ ل ه ا العلماء فيما ينبغي على الناس اعتقاده ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة ت ر ب ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان ص ل ي الظهر إ ذ ا زاغت الشمس أ ن ص ل ي الظهر إ ذ ا زاغت الشمس زاغت يعني مالت كل شيء مال ونحاز عن الاعتدال تقول العرب قد زاغ ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه فلما زاغوا أ ز ا غ الله قلوبهم يعني هنا عمر رضي الله عنه يقول أ ب ي موسى صلي الظهر إ ذ ا زاغت الشمس يعني لم ي أ م ر ه ب أ ن ي ن ت ظ ر ربع ا ل ق ا م ة حتى يصير الفيء ذراعا فظاهر هذا قد يعارض كتابه إ ل ى عماله الذي تقدم لنا وللجمع بينهما فرق المالكيه هذا التفريق الذي ذكرت لكم أ ن المصلي ة يعني منفرد و ج م ا ع ة فالمنفرد ع ل ي ه حمل ك ت ا ب أبي عمر موسى إلى أ ن ص ل ي الظهرة إذا زاغت ولا ا ل تنتظر و ج م ا ع ع ة ل ي ه حمل ك ت ا الله ب عمر رضي ع ن ه إلى عمر ا ل صلي ل ه أن ظ ي بن الخطاب ف ي ع نعم و ه ذ ا ي ل ت ق و ل عمر بن الخطاب و ي م و ا ل ع ص ر و الشمس بيضاء ن ق ي ة قبل أ ن يدخلها صفرا و ص ل ا ل ع ص ر و الشمس بيضاء ن ق ي ة قبل أ ن يدخلها س ف ر ة هذا بيان لمعنى نقاوتها والشمس بيضاء ن ق ي ة قبل أ ن يدخلها س ف ر ة وكيف أ ي ن تظهر ا ل س ف ر ة عندنا وعند الجمهور تظهر على الجدران وعلى البيوت يعني إ ذ ا ظهر س ف ر ة الشمس على الجدران وعلى البيوت فحينئذ قد دخل الشمس س ف ر ة هذا عند المالكيه وعند غيرهم عند ا ل أ ح ن ا ف يرون ان الشمس تدخلها ا ل س ف ر ة إ ذ ا اصفر قرصها وهذا يكون بعد أ ن يظهر ا ل ا س ف ر ا ر على الجدران وهذا معناه ان اخر وقت العصر المختار هو هذا آخر وقت العصر لأصحاب الساعة والاختيار أن من أ د ر ك ر ك ع ة من العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر نعم و اخر ل الشمس مثل والمغرب الشمس المغرب الكلام على ل م ما تقدم مبادرا غ غربت غربت ر يرى ب بها إذا إذا وهذا أيضا وقتها ا وقت وسيأتي فكأنه أن ضيق آ إن ش العشاء ء ا ل ل ه وأخر ا ما لم تنم أبن حبيب من المالكية ر أ ى أ ن هذا ا ل أ م ر من عمر بن الخطاب إ ل ه أ ب ي موسى في خصوص نفسه ك أ ن عمر رضي الله عنه أ م ر أ ب ا موسى أ ن يؤخر ص ل ا ة العشاء عن وقتها في المساجد ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أ ن تؤخر ص ل ا ة العشاء وهذا يعني للمنفرد مطلوب وصل ل ل لم يشق ذلك عليهم مطلوب أن تؤخر العشاء ما لم يخشى الإنسان أن يدركه النام ولما ج م ما ا أيضا إذا ع ة أن أن يشق يخشى يدركه ي تؤخر ي وصلي الصبح والنجوم ب ا د ي ة مشتبكه ة نعم و م ب ا د ي يعني ة مشتبكة ظاهرة نعم و ق ر أ فيها بصورتين طويلتين من المفصل و ق ر أ فيها بسورتين طويلتين من المفصل هذا الكلام فيه تقدير أ ي و ق ر أ فيها بعد أ م ا ل ق ر آ ن بسورتين طويلتين من المفصل, من المفصل ولم يذكر له ا ل ف ا ت ح ة لم يذكرها لما تقرر في أ ن ف س ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه لا تجزئ ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن فيه سبع طوال وفيه مئين فيه وفيه مئون وفيه مثاني وفيه مفصل في الحديث الذي رواه الشيخان عن و ا ث ل ة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ي ت اتيت مكان ا ل ت و ر ا ة السبع و أ ت ي ت مكان ا ل إ ن ج ي ل ا ل م ئ ي ن و أ ت ي ت مكان الزبور ا ل م ئ ي ن و أ ت ي ت مكان ا ل إ ن ج ي ل المثاني وفضلت بالمفصل والسبع الطوال هي السبع ا ل سور ا ل أ و ل ى من ا ل ق ر آ ن ا ل ب ق ر ة والعمران والنساء و ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل أ ع ر ا ف و ا ل أ ن ف ا ل و ا ل ت و ب ة باعتبار أ ن ه م ا سوره و ا ح د ة وقال بعض اهل ل أ العلم لا إ ن م ا السبع الطوال هي السور الست التي ذكرت لكم و س و ر ة يونس ومنهم من يقول لا س ا ب ع ة السور الطوال الكهف يعني هي السور الست ا ل أ و ل ى و س و ر ة الكهف ثم يتلوها السبع الطوال ل و ي ت المئون وسميت م ئ ي ن ل أ ن آ ي ا ت ه ا في الغالب إ م ا تجاوز ا ل م ئ ة أ و تقرب منها فسميت م ئ ي ن ويعقوبها المثاني ما لم تصل المفصل وسميت مثاني ل أ ن ه ا ثلاث المئه اي جاءت بعدها فالمثاني يعني فهي, فهي لها مثاني و المئون لها أ و ا ئ ل والمفصل ما بقي واختلف الناس يعني اختلف العلماء أ ي ن ي ب د أ ا ل م ف ص ل ا ع ل م و اولا أ أ ن المفصل ثلاث أ ق س ا م طوال المفصل المفصل وقصار أ و و ا س ط المفصل المفصل لكن من أ ي ن ي ب د أ المفصل ما أ و ل س و ر ة في المفصل هذا العلماء اختلفوا في هذا على اثني عشر قولا الراجح عند كثير منهم أ ن المفصل ي ب د أ ب س و ر ة الحجرات فمن المفصل المفصل المفصل ثم من الحجرات هذا طوال الضحى هذا المفصل والباقي قصار إلى وتولى إلى سورة سورة عبسة عبسة أوسط وقد نظم الشيخ علي الاجهور ي المالكي ذلك ل ب ق و هذا ه الراجح الذي ذكرناه بقوله أ و ل س و ر ة من المفصلي الحجرات وقوله ه و ومن عبس لسورة الدحى وسط وما الجلي الدحى عبس ب ي ق صاره بلا شطط ق و رضي الله عنه وقرأ فيها يعني في الصبح بسورتين طويلتين مشهودة لأن فيها في مفصل الصبح الصبح صلاة من إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا أ ي ص ل ا ة الفجر تشهدها ا ل م ل ا ئ ك ة وقد ذكرت لكم في الحديث الذي تقدم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يتعاقبون فينا يعني ياتون ع في ن يأتون ي في ل ف ج ر و ي أ في العصر فيشهدون الفجر فلذلك استحبت طويلها ولذلك كانت ص ل ا ة الفجر عند الفقهاء من الصلوات التي يستحب فيها تطوير ا ل ق ر ا ء ة و ذ ك ر جعل المالكيه من فضائل ا ل ص ل ا ة الصلاه عندنا ك م س ي ئ ت ي ان شاء الله لها فرائض ولها سنن ولها فضائل ومن فضائلها تطوير ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة الصبح و ص ل ا ة الظهر يقول البشار و الطول في صبح وظهر أ ب د ا وفي العشاء و ا ل س ت وقصر ما عدا الطول في الصبح والظهر وفي العشاء يستحب ا ل ت و ص ي د والتقصير في وقصر ا ل ق ر ا ء ة في العاصر والمغرب、نعم. ومن ق ر أ في الصبح ب ط و ا ئ المفصل فقد أ خ ذ بحظه من ا ل ح س ن ي ن أخذ بحظه من التطوير في ا ل ق ر ا ء ة و أ خ ذ بحظه من الرفق بالناس、نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام الخطاب الله عبيد عن عن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن بن أبيه بن يحيى وحدثني رضي رحمه أن كتب إلى أبي إلى م وعن س ى ا ل أ ش ر رضي ي الله ع ه أن صلي العصر ل ا و ش مالك س ب ي ض ء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما ا ر ا ب ثلاثة صلي ل فراسخ ا وأن عن ش ا ما ء ب ي ك تكن وبين ثلوث عبيد الليل الليل الغافلين فإن من فإلى ولا قال ل ل ا أخرت شطر هشام رحمه وحدثني مالك الله ه عن عن بن عروه ة و بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد هشام القرشي الزبير الأسدي المدني بن بن بن بن أ م ي ر المؤمنين في الحديث و أ ح د كبار علماء ا ل م د ي ن ة و أ ح د كبار فقهائهم وكبار محدثيهم روى عن أ ب ي ه ع ر و ة بن الزبير وعن عمه عبد الله بن الزبير وعن زوجته بنت عمه وعن ابن عمه فما احتاج أ ن يخرج عن غير أ س ر ت ه حتى أ ش ب ع نعمته من ا ل ع ل م و ا ل ر و ان ي ك و إلى ا ل ع ر ا ق ف ل م ا ر ح للعراق إ ى ا ل انبسط ا في ل ر و ا ي ة ف ك ا ن يكون ح د هناك بأشياء لم يسمعها من أبيه ا من ش ي أبيه ا ل إ م م م ا ا للعراق ك حديثه في ا ولكن ع ى ل ح يكون ه م ا ت رحمه ا ل ل ه سنة و ل ع ن أبيه عروه بن زبير تقدم وسياتي ان شاء الله بعد الكلام عنه مات س ن ة س ن ة أ ر ب ع ي ن وتسعين وهي س ن ة س ن ة الفقهاء لماذا ل ك ث ر ة من مات فيها من الفقهاء نعم أ ن عمر بن ا ل خ ط ا ب كتب إ ل ى أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه أ ن صلي العصر والشمس بيضاء ن ق ي ة أ ن عمر بن الخطاب كتب يعني إ س ن ا د فيه يعني عروة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن عمر بن الخطاب وهذا إ س ن ا د منقطع ف إ ن عروه بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب والعجيب أ ن ن ي لم أ غ ف ر ب أ ح د شراح ل على هذا لا ابن البر ولا لا ابن البر ولا ابن عربي ولا, زرقاني ولا الباجي ولا غيره يعني ولا غيره ولا م وطأ نبه ابن ابن زرقاني يعني عبد عربي هذا أحد غير غير لا أ ح د نبه على أ ن هذا الاسناد, الإسناد منقطع إ ل ا ا بن التركماني في تعليقه على سن البيهقي وعلى كل حال هو إ ن كان منقطعا لكن يشهد له الاثار التي تقدمت قبله نعم قدر ما يسير ثلاثة نعم وهذا ترون أنه روية من فرسخين نعم على ما ما ما الجزم قدر قدر وقد قبله قدر يسير الراكب فراسخ روية غير يسير الراكب فراسخ روية الأثار يسير الراكب روية ثلاثة وهذا ثلاثة ثلاثة هذا في شك أو و أ ان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل هذا فيه إ ج م ا ل بين الذي هو متى بين ثلث الليل يعني هذا ك أ ن ه عند عمر رضي الله عنه آ خ ر وقتها المختار وثلث الليل يعد من, من وقت المغرب طيب نبين كيف يحسب في إن لكم الله مجلس شاء هذا قادم